طول الغاب هو الشمالي تنور ظلمة دروبي روح بغياب البنية قربة طول الغاب طول الغاب علي رينا محبوبي وشمع اللي يديني نور ضما تدوبي طول الغياب عني وين محبوبي وشمع اللي يديني نور ضما تدوبي روح يا ناس ينمش يجيبه طال الغيب علي الغيبه عليا طال الغيبه اشوفه لا يا kayma mahboubi wal ghayb alayya wayna mahboubi huwa sham'a li tnur darna tadrubi wa wal ghayb alayya wayna mahboubi huwa sham'a li tnur darna tadrubi حبايبي اول الغايب عليا وانا محبوبي اعتني الخلق تعالوا شوف وش احوالي ما تنام الليل عين وحالته حاله اعتني الخلق تعالوا شوف وش يقطع بالدنيا ظن الخاب تمالي لا تصير انت حبيبه وانت تتالي لا تصير انت حبيبه وانت تتالي نار سالا ولا خبار عيني ذبلها السهر نار سالا ولا يا عنوان ودي انا مكتوبي احرت يا عنوان ودي انا مكتوبي ظل الخيب عليا وين محبوبي وشمالت يدنا نور منتدبي ظل الخيب هو شمع الليت نور ودت خليت روحي ضي مرت dedi ya qarab o'r ohibliya majoona dedim uni بعده و فراقه اجت اشواق علي ورادت انا ما احمل يا دنيا بعده و فراقه اجت اشواق ما احمل يا دنيا بعده و فراقه لا جيت وشلون اروح مر مر ايه لا حي وشلون اروح مر مر شلون ويا يا يصير مقلوبي شلون ويا يا زمان علي وين هو شمع اللي تنور ظمى دوبي قاموا لي يرد هو شمع اللي تنور ضب ما انت صاحب قلب طيب والله مقاسي انا عرفك زينا عرفك يا عزناسي انت صاحب قلب طيب والله مقاسي الي اشبب عادك حبيبي شي بتراسي رد على المكتب مره فرح احساسي إليش ببعادك حبيبي شي بتراسي رد على المكتب مره فرح احساسي لا تخلي نبوعود ما إلي بعدك وجود لا تخلي نبوعود ما إلي بعدك وجود صار موال المناحه والحزن الثابي صار موال المناحه والحزن الثابي رجل خلق عليا وين محبوبي هو شمع اللي تنور ظما تدوبي صار موال الخلد وين محبوبي هو شمع اللي تنور ظما تدوبي Let's <laughs> ما أضوغب هذا زمانك أين بشر ناصيح كنت ما يخفي عليك تلك شي لك واضح ما أضوغب هذا الزمانك أين بشر ناصيح كنت ما يخفي عليك تلك شي لك واضح 900 50 51 53 54 54 55 54 55 55 يا <مسعف> مصعب من امين وانا ما مميز يا غالي شرق ضغربي طالت الغيب علي وين محبوبي وانا ما علي وين محبوبي طالت الغيب اللي دين ايوه رد علي يا وين معذوبي مو عشان حليتني وضرب ما الإخراج والهندسة الصوتية محمد جاسم الكربلائي أداء الرادود الحسيني المبدع بارق الحمداني كلمات الشاعر الحسيني حسام الحمداني